الحمد بالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعبد بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا نذل له ومن يذلل فلا نادي له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 وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد جاء في صحيح مسلم عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام جاء في صفة رجل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورصوبه وباليوم لا خذ وتؤمن بالقدر خيره وشره ويقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبله ومن فالإيمان بالرسل عباد الله أحد أركان الإيمان السف وهو الإيمان بأن الله جل وعلا إصطفى وبعث عبادا عبادا من عباده ليدعو الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له ويعلموهم ويعلموهم شرائع الدين وأن من هؤلاء الرسل رسلا قصهم الله علينا وأخبرنا عن أسمائهم ورسلا لم يقصهم علينا كما قال جل وعلا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم, نقصص من لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما وأنهم أي الرسل ليسوا على درجة واحدة كما قال جل وعلا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وأن أفضل الرسل أولو العزم منهم وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبيل نبينا محمد عليهم الصلاة والسلام جميعا وقد جمعهم المولى تبارك وتعالى في قوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه أي النبي صلى الله عليه وسلم والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وأن أفضلهم على الإطلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو أفضل الخلق وسيد ولد آدم سيد الأولين والآخرين كما أخبرنا بذلك في الحديث صلى الله عليه وسلم ولكن حديثنا اليوم عباد الله سيكون عن نبي الله عيسى عليه السلام وهو أحد أولي العزم, العزم من الرسل والذي, والذي ينتسب إليه فئة عظيمة عظيمة من جهة العدد من الناس وهم النصارى وهو منهم بريء كما سنبينه إن شاء الله وما جعلني أتحدث عنه هو أنه ستقام في هذه الأيام اختفالات بمورده عليه السلام في في ليلة الخامس والعشرين من, الش... من العام الميلادي من شهر ديسمبر وتقليد بعض المسلمين لهم بسبب جهلهم لحقيقة هذا العيد الذي له علاقة بالعقيدة فأتحدث عن قصته الحقيقية كما حكاها لنا ربنا جل وعلا في القرآن ليكون المسلم على بينة من أمر هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فهو عبد الله ورسوله عيسى بن مريم, ابن ابن مريم بنت عمران وهو آخر أنبياء بني إسرائيل وكانت أمه مريم إمرأة صالحة تقية واجتهدت في العبادة حتى لم يكن لها نظير في النسك, في النسك والعبادة وعاشت عيشة الطهر والنزاهة والتقوى وقد أثنى الله تبارك وتعالى عليها في القرآن الكريم في مواطن عديدة منها قوله جل وعلا ومريم ابنة عمران التي احسنت فرجها فنفقنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانفين وبشرتها الملائكة باستفاء الله لها إذ يقول جل وعلا إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك إن الله اصطفاك وطهرك والصفاك على أن العالمين يا مريم اقرئي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ثم بشرت الملائكة مريم بأن الله سيهب لها ولداً يخلقه بكلمة كن فيكون وهذا الولد اسمه المسيح عيسى بن مريم وسيكون وجيهاً في الدنيا والآخرة ورسولاً إلى بني إسرائيل ويعلم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وله من الصفات والمعجزات ما ليس لغيره كما قال جل وعلا إذ قالت الملائكة يا مريم الله يبشر في بكلمه منه اسمه المسيح اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والاخره ومن المقربين ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين قال رب ان لا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ثم أخبر الله تعالى عن تمام بشارة الملائكة لمريم بابنها عيسى عليه السلام فقال عن تشريف عيسى وتأييده بالمعجزات ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخذق لكم من الطين كهيئة الطير فيكون طائرا بإذن الله وأبرئ لكمها ولبرس وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم وإن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي فرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا سراط المستقيم والله جل وعلا له الكمال المطلق في الخلق يخلق ما يشاء كيف يشاء فقد خلق آدم من تراب بلا أب ولا أم وخلق حواء من ضرع آدم من أب أب بلا أم وجعل نسل بني آدم من أب وأم وخلق عيسى من أم بلا أب فسبحان الخلاق العليم وفي ذات, يو ذات يوم خرجت مريم من محرابها الذي كانت تعبد الله تعالى فيه وسارت جهة شرقي بيت المقدس وأمر الله تعالى الروح الأمين وهو جبريل عليه السلام أن يذهب إليها ليبشرها بعيسى عليه السلام و تمثل لها جبريل في سورة بشر فلما رأته مريم عليها السلام لم تعرف أنه جبريل ففزعت منه واتقربت وخافت على نفسها منه وارتابت في أمره حيث ظهر لها فزأة في ذلك المكان فقالت ما أخبر الله به قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا أي إن كنت تقيا مضيعا فلا تتعربي بسوء ولكن جبريل عليه السلام سرعان ما أزال عنها اضطرابها وهدأ من روعها وقال لها قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلام زكيا أي أني لست ببشر ولكني ملك أرسلني الله تعالى إليك لأهب لك غلاما يكون قاهرا نقيا فقالت أنى يكونني غلاما ولم يمسسني بشر ولم أكب غيا أي ليس لي زوج ولست بزانية فقد تعجبت مريم عليها السلام عندما بشرها جبريل بالغلام لأنها بكر غير تزوجة وليست زانية قال كذلك قال ربك هو عليه هيين وجعله آية للناس ورحمة منننا وك تقي وك أمر المضية. فأجابها جبريل عن تعجبها بأن خلق, ولد بأن, خلق ولد من غير بأن خلق ولد من غير أب سهل هين عن الله تعالى ليجعله علامة للناس ودليلا على كمال قدرته سبحانه وتعالى وليجعله رحمة ونعمة لمن اتبعه وصدقه وآمن به فلما قال لها جبريل ذلك استسلمت لقضاء الله فنفخ جبريل روح عيسى في مريم عليه السلام فوصلت بنفقته الروح إلى رحمها بقدرة الله وحملت بكل النفقة بالسيد المسيح عليه السلام قال جل وعلا والتي أحصنت مرجها فنفقنا فيهن روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين وقال جل وعلا فحملته فانتبدت به مكان قصيا فأجاءها المخاض إلى جدع النقلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا ثم ساخ الله بمريم الماء والطعام وأمرها أن لا تكلم أحدا فناداها من تحتها أن لا قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجدعي نخلة تصاقط عليك رقبا جريا فكلي, فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البحر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا ثم جاءت مريم إلى قومها تحمل ولدها عيسى فلما رأوها, فلما رأوها أعظموا أمرها جدا واستنكروه فلم تجدهم وأشارت لهم اسألوا هذا المولود يخبركم قال جل وعلا فأتت به قومها تحمله قالوا كيف نكل؟ قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمتي بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا فأجابه, فأجابه عيسى عليه السلام على الفور وهو طفل في المهد قال إني عبد الله أول كلمة نطق بها أنه عبد وليس إله وليس بإله قال إني عبد الله تاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما دنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دنت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبار شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا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 الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ذا شريك له ولي المتقين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين أما بعد فذلك خبر عيسى بل مريم عبد الله ورسوله ولكن أهل الكتاب اختلفوا فيه فمنهم من قال هو ابن الله كما قال جل وعلا وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى النسيح ابن الله ومنهم من قال هو ثالث ثلاثة كما قال سبحانه لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ومنهم من قال هو ابن الله أو قال هو الله كما قال سبحانه لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم ومنهم من قال هو عبد الله ورسوله وهذا القول هو القول الحق قال جل وعلا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتقد من ولد سبحانه, سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقوب لهكم كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا سراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم ولما انحرك بني إسرائيل عن السلاة المستقيم وتجاوزوا حدود الله فظلموا وأفسدوا في الأرض وأنكر فريق منهم البعض والحساب والعقاب وانغمسوا في السهوات والملذات غير متوقعين حسابا حينئذ بعث الله إليه عيسى بن مريم رسولا وعلمه التوراة والإنجيل كما قال سبحانه عنه ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني الرائيل وقد أنزل الله على عيسى وقد انزل الله على عيسى بن مريم الانجيل هدى ونورا ومصدقا لما في التوراه كما قال سبحانه وآتيناه الانجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين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 وقام عيسى عليه السلام بدعوة بني إسرائيل إلى عبادة الله وحده والعمل بأحكام التوراة والإنجيل وأخذ يجادلهم ويبين فساد مسلكهم فلما رأى عنادهم وظهرت بوادر الكفر فيهم وقف في قومه قائلاً من أنصار إلى الله فآمنا به الحواريون وعددهم إثني عشر, اثني عشر قال جل وعلا فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري, من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائر نحن انصار الله آمنا بالله وشهد باننا مسلمون ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهيدين وايض الله عيسى بمعجزات عظيمه تذكر بقوة الله وترب الروم وتبعث الإيمان بالله واليوم الآخر فكان يخلق من الطين كهيئة الطير فينقق فيه فيقوم طيرا بإذن الله وكان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله ويخبر الناس بما يأكلون وما يدخلون في بيوتهم فقام اليهود الذين أسل الله إليه عيسى قاموا بمعاداته وصرف الناس عنه وتكذيبه وقذف أمه بالفاحشة كما قال جل وعلا وبكفرهم وقولهم على مريم ببتانا عظيما فلما رعوا أن الضعفاء والفقراء يؤمنون به ويلتفون حوله حين إذ دبروا له مكيده ليقتلوه فحرضوا الرومان عليه وأوهموا الحاكم الروماني أن في دعوة عيسى أن في دعوة عيسى زوالا لملكه فأصدر أمره بالقبض على عيسى وصلبه فألقى الله شبه عيسى عليه السلام على الرجل المنافق الذي وشابه فأبض عليه جنود جنود الرومان يظنونه عيسى فصلب ونجى الله عيسى عليه السلام من الصرد والقتل كما حكى الله عن اليهود قال جل وعلا وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولا تنشبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الغن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا فعيسى عليه السلام لم يمت بل رفعه الله إليه وسينزل قبل يوم القيامة ويتبع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وسيكذب اليهود الذين زعموا قتل عيسى وصوبه والنصارى الذين غلو فيه وقالوا هو ابن الله أو أنه الله او أنه ثالث ثلاثا يقول النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسه بيده ليوشكا إن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقصطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويقيض المال حتى لا يقبله أحد أحد متفق عليه فإذا نزل عيسى قبل يوم القيامة آمن به أهل الكتاب كما قال جل وعلا وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا وعيسى بن مريم عبد الله ورسوله أرسله الله بهداية بن إسرائيل والدعوة إلى عبادة الله وحده كما قال سبحانه لليهود والنصارى يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيط عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروف منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثا انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا والقول بأن عيسى بن الله قول عظيم منكر كبير قال جل وعلا وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدارا لقداد السماوات يتفقون منه وت شخص الأرض وتخر الجبارهدا أنند لل الرحمن ود وما ييننظر لل الرحمانيع ي يكون وما ينبغ لل الرحمن عن ييتخد وولد إن كل من في السماوات والأرض إلا آات الرحمن عبددا لقد أحصهم عد من عدا وكلهم آتي يوم القيامة فردا وعيسى بن مريم بشر وهو عبد الله ورسوله فمن اعتقد أن المسيح عيسى بن مريم هو الله فقد كفر لقوله جل وعلا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم ومن قال إن المسيح تالك ثلاثة فقد كفر لقوله file لقد كفر الذين قالوا إن الله تالك ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم يمتهوا عما يقولون ليمسنت الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم فالمسيح ابن مريم بشر ولد من أم يأكل ويشرب ويقوم وينام ويتألم ويبكي والإله منزه عن ذلك كله فكيف يكون إلهاً بل هو عبد الله ورسوله ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأخلان الطعام انظر كيف يسترون على الله الكذب انظر كيف نبين له ملايات ثم انظر أن يككون وقد أفسد اليهود والنصارى والصالبيون وأتباعهم أفسدوا دين المسيح وحركوا فيه وبدلوا وقالوا, وقالوا عليهم لعنة الله إن الله قدم ابنه المسيح للققل والصد فداء للبشرية فلا حرج على أحد أن يعمل ما شاء فقد تحمل عنه عيسى كل الذنوب ونخر ذلك بين قوائف النصارى حتى جعلوه جزءا من عقيدتهم وهذا كله من الباطل والكذب على الله والقول على الله بغير علم بل كل نفس بما كسبت رهينا وحياة الناس لا تسرح ولا تستقيم إن لم يكن لهم منهج يسيرون عليه وحدود يقف يقفون عندها فانظر كيف يفسرون على الله الكذب ويقولون, ويقولون على الله غير الحق فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما, يكسب مما, مما يكسبون وقد أخذ الله على النصارى الأخذ على عيسى والعمل بما جاء به فبدلوا وحرفوا فاختلفوا ثم أعربوا فعابهم الله بالعداوة والبغضاء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 بما كانوا يصنعون وسيقف عيسى عليه السلام يوم قيامة أمام رب العالمين فيسأله على رؤوس الأشهاد ماذا قال لنبي لبني إسرائيل كما قال جل وعلا وإذ قال الله يا عيسى بن مريم فأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي به علم ما قلت لهم إلا ما لي به. ما يكون لأن أقول ما ليس لي به علم ما يكون لأن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته, فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي وأنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا, أن إلا كما أمرتني أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فكيف تطيب, فكيف تطيب نفوس قوم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم ورؤم منه فكيف تطيب نفوسهم أن يضاهوا أقوام يشهدون أن عيسى بن الله تعالى الله عن ذلك ويتشبه بهم في احتفال له علاقة بعقيدة الفاسدة الباطلة فاللهم لا تؤفدنا بما فعل السبهات منا اللهم وهدنا اللهم اهد أمة الإسلام اللهم اهد شباب المسلمين اللهم اهدنا لما فيه رضا يا رب العالمين اللهم وفد شباب الإسلام لتعلم الدين الصحيح والعقيدة الصحيحة وترك شابهة الظالمين من الففر والذين يزعمون أن لك ولد تعالى الله عن ذلك علون كبيرا اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهدنا في من هديه وعافنا في من عافيه وتولنا في من توليه وذلك لنا فيما عطيه وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيه فإنك تقضي ولا يرضى عليك